يَدْبِرُ الْأَمْرَ مِنَ السماء إلى الْأَرْضِ يَدْبِرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ ذَلِكَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ وبدأ خلق الإنسان من طين، ثم جعل نسله من سلالة، ثم جعل نسله من سلالة مما إمهين، ثم سواه ونفخ فيه من روحه، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، قال إنما تشكرون. فَإِنْ ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ بَلْ هُمْ بِنِقَاءٍ رَبِّهِمْ كَافِرُونَ قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ الموت يوكن بكم منك الموت الذي بكم، وإليَّ تُوفَّكُم. منك الموت الذي يُكِلَّ بكم، ثم إلى ربكم تُرْجَعُونَ. ولو تَرَى كسو رؤوسهم د ربهم ربنا ربنا أبصرنا وسمعنا فرجعنا فرجعنا نعمل صالحا إن موقنون ولو شئنا لأتينا كل نفس هدانا ولكن حق القول مني لعمل أن جهنم من الجنة من الجنة والناس أجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون إنما الذين إذا ذكروا بنا الذين اذا ذكروا بنا خروا سجدا وصدحوا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تتجاف جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم تتجاف جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا و مما رزقناهم يفقون تتجاف جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا وزقناهم يوفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاؤهم بما كانوا يعملون أَفَمَن كَانَ مُؤْمِنًا كَمَا كَانَ فَاسِقًا فَمَن كَانَ مُؤْمِنًا كَمَا كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوَىٰ أَمَالَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَلَهُمْ جَنَّاتٌ مَأْوَىٰ نزلا, نُزُلًا بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَأَمَالَ الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ افسقوا فمأواهم النار كلما ارادوا ان يخرجوا منها اعيدوا فيها اعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذابا منا وقيل لهم عذاب النار الذي, الذي كنت به تكذبون ولا نذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون ومن أظلم مما ذكر بأيات ربه ومن أظلم مما ذكر بأيات ربه ثم أعرض وَمِنَ النَّاسِ مَن نُّذِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُن فِي مِرْيَةٍ مِّن لِّقَائِهٖ وَاجْعَلْنَا هُدًى لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ وجعننا منهم ائمتين يهدون بأمرنا يهدون بأمرنا لمن صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون إن ربك هو يقصن بينهم يوم القيامة فيما فيما كانوا فيه يختلفون أو لم يهدنهم كم أهلكنا من قبلهم قُرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون أفلا يسمعون أولم يروا أن نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعاً تأكل منه أنعامهم وأنفسهم